فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هلي هليئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا قولا معروفا